الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب افتراق الأمم وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وفي الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي صحيح البخاري هم بالشام وقال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة هم أهل الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وعبارة على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين وبعد أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها في المستقبل تقع كما أخبر فهي من دلائل نبوته وصدقه صلوات الله والسلام عليه. وفي هذين الحديثين شبه تعارض الأول يقول إنه لا يبقى من العلماء أحد إلا جهال يفتون بالجهل فيضلون ويضلون والذي بعده يقول إنه لا يزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على أمر الله حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك الأول يدل على ذهب العلماء ومعلوم أن العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي ينجو به العبد وإن لم يكن منه وعنده علم منه فهو هالك لأن العمل بالجهل لا يجدي شيء ولا ينفع بل هو ضلال وبعد عن الله جل وعلا وعن طريق الحق أما الثاني فهو يدل أنه يبقى طائفة على الحق والطائفة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة قد تكون ولكن قوله ظاهرين يعني في الأرض ظاهرين في أمر الله ولا يلزم هذا أن يكون لهم الدولة والقوة والسلطان لان من اظهر الحق وتمسك به فهو ظاهر ولهذا يقول الله جل وعلا اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ومعلوم كثير من الانبياء ومن اتباعهم قتلوا ومع ذلك هم منصورون لأنهم تمسكوا بالحق وماتوا عليه فمن عرف الحق وتمسك به ومات عليه فهو منصور وظاهر ثم الأمر الذي يقول حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك لا ينافي ما جاء في صحيح مسلم أنها لا تقوم الساعة حتى لا يعرف الله حتى لا يقولوا القائل الله الله لان امر الله المقصود به الامر الذي يقبض به يقبض فيه كل مؤمن ومؤمنه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قبل قبل قيام الساعه تاتي ريح من قبل اليمن تقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة ثم إن الساعة لا تأتي إلا بغتة لا يعرف الناس متى تأتي فهي تأتيهم بغتة توقتهم فأمر الله الذي القسد به هو ساعتهم التي يموتون فيها ومعلوم أن هذا بعد أن العلامات التي ذكرت ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس مغربها والدابة ونزول عيسى ويأجوج ومجوج وغيرهم مما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله نعم وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود بن, بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها تفرد به أبو داود ثم قال عبد الرحمن ابن شريح لم يجز به شراحيل يعني أنه موقوف عليه آم. وقد ادعى كل قوم هذا الحديث جاء مرفوع ولكنه ضائف هنا موقوف ومعلوم أن الموقوف في مثل هذا في الاخبارات التي تخبر بها عن الأمور المغيبة لا بد أن يكون المخبر له سند إما فهم وإما نص فإن كان فهم فالفهم قد يخطئ اما إذا كان نص فلا بد من وقوعه ثم تجديد الدين الذي يعني يقصد بذلك الدعاه الذين يدعون اليها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبيان الحق ولا يلزم من يكون الناس يتبعوه ولكن إذا قام من يدعو ويبين الحق ويوضحه فلا بد له من مجيب ولا بد أن يكون ذلك تجديدا وقد حصل من هذا أشياء إذا تتبعها الإنسان في تاريخ المسلمين يجد بعضها ظاهر نعم. وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر والله أعلم أنه يعم حملة العلم العاملين به من كل طائفة ممن عمله مأخوذ عن الشارع أو ممن هو موافق للحق من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من المفسرين والمحدثين وقراء وفقهاء ونحات ولغويين إلى غير ذلك من أصناف العلوم النافعة والله أعلم قال سفيان بن عيين من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى وذلك أن اليهود أصحاب علم ولكنهم أصحاب عناد ومرادات لأهوائهم ونفوسهم فيتركون الحق وهو واضح عندهم فهذه صفة العلماء إذا كان العالم هكذا ترك الحق فهو شبيه باليهود أما النصارى فهم جهله يتعبدون بجهل وبضلال. فكان المتعبد الذي يتعبد من هذه الأمة بدون علم يكون شبيها بالنصارى وكل الأمرين فيه الظلال وقوله في حديث عبد الله بن عمر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء ظاهر في أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء بعد أن وهبهم الله إياه وقد ورد في ولكن يخشى أن يضل. يعني العلم ما ينتزع ولكن هل يكون متبع إذا اتبع فهذا من فضل الله جل وعلا وهدايته والإنسان على خطر في هذه الحياة وإن كان عالما فقد يضل على علم ويكون ذلك أشد لعذابه وأبعد له عن الله جل وعلا نعم وقد ورد في الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن بندار ومحمد بن المثنى عن غندر عن شعبه سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي سمعته يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد وأخرجاه في الصحيحين من حديث غندر به هذا ما يكون في آخر الزمان من أشراب الساعة وفي ذلك والله عالم كثرة القتل والحروب فيقتل الرجال ويبقى النساء لهذا يكون خمسين امرأة يقوم عليهن رجل واحد لقلة الرجال لأن الحروب تكثر ويقتلون أما لو كانت هذه مثلا أمراض تأم واوبئه لذهب الرجال والنساء ولكن هنا ذهاب الرجال فقط فدل على أن الذي يذهب بهم هي الحروب والقتل لأنهم هم الذين يواجهون غالبا يواجهون بعضهم بعضا في القتل وهذا جاء له شواهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة فإنه سيأتينا أن الرجل يمر بالقبر فيتمر عليه ويقول يا ليتني مكانه ليس به الدين يعني ليس هذا من الدين وفرار من الفتن وانما هو مما يشاهده من المحن والابتلاء والأمور التي تحدث نعم. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به وقال ابن ماجه جاء في مقابل هذا عظاء تقوم مساء حتى يفش القلم والقلم معناها كثرة القراءة وفي بعض الألفاظ يفشو العلم فشو العلم معناها أنها ظهور الكتب بدون فكه ولا, ولا علم فهي لا تتضارب هذه لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق ويجب أن ينزل كل واحد على ما يناسبه نعم وقال ابن ماجه حدثني علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقه ولا نسك. وشي الثوب يعني جديد الجديد يدرس باللبس والاستعمال وكذلك الإسلام يقول يعني أنه يذهب شيء فشيء حتى لا يبقى شيء معلوم منه وفي الحديث الذي في صحيح مسلم قريب من هذا وهو قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وسيأتي ومعلوم أن بدء الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بفرد واحد ثم صار يدخل الرجل بعد الرجل رجل والرجلان وهكذا حتى صاروا يدخلون في دين الله أفواجا فالمقصود أنه سيعود الأمر كما بدأ كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك بفقدان العلم والعلم معناه معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به مجرد علم فقط بلا عمل فلا يسمى علما ما يكون علم إلا ما هو نافع والعلم النافع هو الذي يكون به العمل يعمل به نعم. قال ويسرى على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلت ما تغني عنه لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلت تنجيهم من النار ثلاثا يعني أنهم تمسكوا بأصل الدين وهو قول لا إله إلا الله ولكنهم تركوا الأعمال جهلا وعدم معرفة وجاء في الحديث أنه من قال لا إله إلا الله انه يخرج من النار وهذا ذلك أنهم يبقون في النار قدر ما جزاؤهم الذي ترك العمل من ثم يخرجون منها نعم. وهذا دال على أن العلم قد يرفع من صدور الناس في آخر الزمان حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن يعني خلال الحديث السابق إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكنه يكون بموت العلماء ان هذا يقول إن هذا يدل على خلاف ذلك أن العلم ينتزع وهذا ليس من انتزاع من الصدور وإنما هو برفع القرآن وإذا رفع القرآن صار الناس ليس لهم مصدر في علمهم فيحدث الجهل. ومعلوم أن نتبع القرآن الوحي الثاني الذي هو السنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فتبقى ما عمل بها ورفعه إذا ترك العمل به لأن الله جل وعلا أنزله للعمل ليعمل به ويعلم ويتبع أمره ويتسنب نهاية فإذا أعرض الناس عنه رفعه الله جل وعلا ولهذا يقول العلماء في العقائد في صفة القرآن منه بدأ واليه يعود منه بدأ يعني أنه قال قولا منه كما قال جل وعلا لقد حق القول مني واليه يعود يعني أنه يرفع في آخر الزمان من الأرض فتبقى المصاحب بيضاء ليس فيها كتابة ولا يبقى أحد يعرف آية من كتاب الله جل وعلا لأنه رفع وإذا رفع لا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في الكتب ولا في غيرها وهذا إذان بنهاية الدنيا نعم قال ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنه يخبران أنهم ادركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فهم يقولونها أيضا على وجه التقرب بها إلى الله فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها يعني بهذا الشرط مش على وجه التقرب وليس على وجه التقليد ما إذا كان على وجه التقليد والاتباع يعني إنهم وجدوا أباهم يقولون ذلك فهم يقولون لأن أباهم كانوا يقولون ذلك فهذا لا ينفع نعم وقوله تنجيهم من النار يحتمل أن يكون المراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية ويكون فرضهم في ذلك الزمان القول المجرد عن العمل لعدم تكليفهم بالأعمال التي لم يخاطبوا بها والله أعلم هذا بعيد لأن الله جل وعلا جعل لهم عقول وأفكار وجعل لهم آيات تحيط بهم من خلق السماء والأرض والنبات والرياح والسحاب وغير ذلك وفي أنفسهم أفلا يبصرون فهم صاروا يقولون هذه الكلمة فقط ولكن ليس عندهم علم والواجب على العبد أن يكون عبدا لله جل وعلا وليس عبدا للمظاهر مظاهر الدنيا نعم <تصفيق> ويحتمل أن يكون المعنى أنها تنجيهم من النار بعد دخولهم إليها وأن لا إله إلا الله تكون سبب نجاتهم من العذاب الدائم المستمر هذا الأقرب الله أعلم وعلى هذا يحتمل أن يكونوا من المرادين بقوله تعالى في الحديث وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله يعني كما, يعني. كما سيأتي بيانه في أحاديث الشفاعة ويحتمل أن يكون أولئك قوما آخرين والله أعلم يعني الذي يقول الله جل وعلا فيهم هذا القول يحتمل والعلم عند الله جل وعلا ولكن هؤلاء دم قالوا لا اله الا الله اعتقادا وتقربا إلى الله جل وعلا فيها فهم ينجون من النار ولو بعد مكثهم فيها ما والمقصود أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكسر الجهل في رواية وفي رواية وينزل الجهل أي يلهم أهل ذلك الزمان الجهل وذلك من قهر الجهل ليس يلهم الجهل إذا فقد العلم فالجهل موجود بدلا ليس الهاما وإنما هو إعراض عن العلم وعدم التعلم فيوجد الجهل ولا بد نعم وذلك من قهر الله عليهم وخذلانه اياهم نعوذ بالله من ذلك والغالب على الناس انهم يعرضون عن العلم لأن امور الاخره امور غيبيه والايمان بها قد يكون ضعيفا وفي اذا مثلا تتالت الاسباب التي تبعد الانسان عن التفكر في هذا والايمان به ازداد جهلا على جهل اراضا على اراء ثم لا يزالون كذلك في تزايد في تزايد من الجهاله والضلاله إلى منتهى الآجال كما جاء في الحديث الآخر لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس يعني يقوله على أحد يقول الله الله المقصود بذلك أنه يعرف الله ويؤمن به وإلا كلمة الله هذه لا تجزي شيء لأنها ليست ذكر وليست كلاما أيضا تام يمكن انه يبنى عليه ثواب أو عقاب. شرد الله الله لهذا الذكر يجب أن يكون بجمل كاملة تامة تفيد أما كلمة واحدة فهذه لا تفيد شيئا وعلى هذا يعني يكون المقصود أنهم لا يعرفون الله ولا يؤمنون به ولا يعملون بطاعته ولا يجسنبون ما نهاهم عنه فهذا مفقود عندهم، نعم. وفي الحديث الذي في آخره، يقولون تهرجون تهرج الحمر، يعني أنهم زي زي البهائم، ليس عندهم حتى العقول تذهب عقولهم التي يعني، نعم. وفي الطبراني، الطبران من حديث مضطرح ابن يزيد. عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا الدين إقبالا وادبارا وإن من إقباله أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفاسق أو الفاسقان فهما ذليلان فيها مطهدان إن تكلما وذلا واضطهدا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها فلا يبقى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان فهما ذليلان مطهدان ان تكلما قهرا واضطهدا ويلعن آخر هذه الأمة أولها ألا وعليهم حلة اللعنة حتى يشربوا الخمر علانيه وحتى تمر المراه بالقوم يشرب في يشرب, حتى يشرب, يشرب, يشرب, يشرب, لا لا يشرب قال حتى يشرب الخمر وحتى تمر المرأة بالقوم فيقوم اليها بعضهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجه فيقول بعضهم ألا واريتها وراء حائط فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم ومن أمر يومئذ بمعروف ونهى عن منكر فله أجر خمسين ممن راني وآمن بي وأطاعني وبايعني يعني هذا لأنه ليس له مساعد ولا معاون وإنما هو منفرد بأمر كل يلومه وكل يعود عليه أيضا بالأذى وربما بالشيء البليغ لأنه تمسك على دينه بهذه الصفة كان له من الأجر مثل الأجر خمسين من الصحابة ولا يلزم من يكونها ان يكون هو أفضل من الصحابه الصحابه افضل منه ان كان له من الأجر هذا المقدار ثم لعن آخر هذه الامه اولها المقصود بأولها صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم وقد جاء من يلعن الصحابه يشتمهم ويتقرب بذلك زعم تقرب به إلى الله يعني هل يكون هناك جهل أعظم من هذا وضلال أكبر من هذا ولكن اخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها لا بد أن تقع وابن آدم ماله وأفكاره وتصرفاته من اغرب ما يكون يعني قد تكون أخبث من تصرفات الكلاب والسباع وأشر وأبعد عن العقل وعن التمييز وعن الأدب فهم حسب تربيتهم وحسب نهجهم وحسب أهوائهم يسيرون وكذلك حسب ما يزين لهم الشيطان الشيطان يأثوا في بني آدم وقد أقسم لربه جل وعلا لا يحتنكنهم إلى يوم القيامة يعني يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيهم نعم ذكر شرور تحدث في هذه الأمة في آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها في زماننا أيضا قال أبو عبد الله زمان النماجة زمانه رحمه الله في القرن السابع يعني صار بيننا وبينه سبع قرون أيضا أو أكثر نعم قال أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن من سننه حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاه أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة. يعني هذه يعني مقابلات في الواقع ظهور الفاحشة معناها أنها تكون مشاهدة ليست مخفاة. واذا شوهد الشيء وجب ان ينكر فاذا لم ينكر عما العقاب والعذاب الجميع الفاعل وغير الفاعل لان الساكت على الباطل المشاهد له يكون شريكا للفاعل في هذا ولهذا اخبرنا ربنا جل وعلا عن اليهود انهم فعلوا افعالا فعلها بعضهم قوله جل وعن قالت اليهود يد الله مغلولة الذي قال نفر منهم وليس كلهم ولكنهم سكتوا وصار الحكم عليهم جميعا وكذلك الذين قالوا فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن ونحو هذا وقتل الأنبياء وغير ذلك فإن الذي يفعل طائفة منهم والبقيه يوافقون أو يسكتون ولا ينكرون، فإذا لم ينكر المنكر وعلم به عما العقاب وعما الحكم في التبع التبعية تبعية الجميع، وكذلك إذا منعوا سكتا أموالهم يقابل ذلك منع المطر فلا يمطر فذلك إذا طفقوا الكيل والميزان وغشوا فإنهم أيضا يجزون بأن تشتد المؤونة يعني تغلى على وتشتد ما يحتاجون إليه ويزيد وكل هذا عقاب من الله جل وعلا عاجل لعلهم يرجعوا ويرعوا وإذا لم يرعوا فعقاب الله اشد عنك وكذلك البقية نعم. وقال الترمذي حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا الفرج ابن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل فيها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا, دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن الحسين القيسي حدثنا يونس بن ارقم حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن, بن حسن عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى صلاته ناداه رجل متى الساعة فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره وقال اسكت حتى إذا اسفر رفع طرفه إلى السماء فقال تبارك رافعها ومدبرها ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال تبارك داحيها وخالقها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة فجث الرجل على ركبتيه فقال أنا بأبي وأمي سالتك فقال ذي ذيلك عند حيث الأئمة وتصديق ذاك ذاك ذاك أو ذلك أو ذلك فقال ذلك عند حيث الأئمة وتصديق بالنجوم وتكليف بالقدر وحتى تتخذ الأمانة مغنمة والصدق مغرمة والفاحشة زيادة فعند ذلك يهلك قومك ثم قال البزار لا نعرفه إلا من هذا الوجه ويونس بن ارقم كان صادقا روى عنه الناس وفيه شيعيه شديده ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر حدثنا محمد بن يزيد عن المستلم ابن سعيد عن رميح الجذامي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفيء دولا والامانه مغنما والزكاه مغرما وتعلم وتعلم لغير الله واطاع الرجل امراته وعق امه وادنى صديقه وأقصى أباه واقصى اباه وظهرت الأصوات في المساجد وثاد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام, ب... كنظام بال قطع سلكه فتتابع وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه حدثنا عباد بن يعقوب بن الكوفي حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن, عن هلال بن يساس عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ثم قال هذا حديث غريب وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا القيان هي التي تعلم الغناء وتتعلمه وتتخذ لذلك وهذا كان فيما مضى أما الآن فأمدلت بالآلات الآلات التي هي أحسن منها وأتقن وأكثر فتنة فيكون هذا أيضا مقصودا ليس ما تكون قيان وإنما الذي يقوم مقامها غيره وكذلك المعازف معازف من العزف وهو الغنى والطرب وغير ذلك وهذا كثر الآن في الناس كثرة بالغه وكذلك ما بقيت ما ذكر فإن مثلا المغنم الذي يقول انه يكون يعني الفيء يكون مغنما والفيء المقصود به المال الذي يفيء من الكفار يعني إذا رجع بالقوه والاخر فهو فيء وقد يقصد به ما هو أعم من هذا وكذلك لا منكرات الأخرى التي ذكرها فإنها مثل ما مضى يقابلها الله جل وعلا بعقاب يكون تأديبا للأمة لعلها ترجع فإن لم ترجع فيكون عقاب الله أشد وأنكن شاء الله لا. والسنة التي جرت من الله جل وعلا في عباده أنه إذا انحرف الناس أنه يذكرهم ويحدث لهم الأمور التي فيها إضاء وفيها اعتبار فإن تمادوا زاد في النعم فإذا كانوا في غاية الغفلة والله أخذهم الله جل وعلا غير أن هذا في هذه الأمة رفع يعني العقاب العام الذي يعمهم يعم الناس ويهلكهم كما سبق هذا رفع وإنما قد يسلط عليهم إما أمراض وأوبيه لا يعرفونها كما في الحديث السابق انه تكون فيهم الاوبئه والأوجاء التي لم تمضي في اسلافهم ولم يعرفونها وهذا يحدث الآن يحدث أمراض لا تعرف لا يعرفون لها سالف يعني فيما مضى نوع وهي كثيرة والخمور التي يعني يقول إذا سربت الخمور يقصد الخمر كل ما خمر العقل هو سواء من الخمر الذي يصنع من التمر والشعير وغيره أو مما يكون بالعقاطير أو يكون بالحبوب وغير ذلك فكل ما أذهب العقل فهو داخل في هذا وهو وهذا كثير ثم الخسوف والمسوخ التي ذكرها أيضا هذه لا تكون عامة وأما الخسوف جاء انه خسف المغرب وخسف المشرق في جزيرة العرب أما المسخ فمعنى ذلك أنهم يمسخوا قيرد وخنازير يعني كما وقع لبني إسرائيل فانهم لما تحيلوا على امر الله جل وعلا مسخهم الله جل وعلا حيوانات هي أقرب شبه ببني آدم وهي القردة في القرد وهذا وقد ذكر الله جل وعلا قصتهم في كتابه وقال ثم لم تعذون قوما لهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره لربكم ولعلهم يتقون فلما ذكر الله فلما نسوا ما ذكروا به يعني لأن بنو إسرائيل انقسموا ذات طوائف طائفة نهت وأنكرت فلما لم يرجعوا فارقوهم وعزايلوهم وطائفة سكتت وطائفة فعلت وذلك أنهم أن الله ابتلاهم بالحيتان حقرم الله عليهم الصيد في يوم السبت فكانت كانت الحيتان تأتي يوم السبت حتى تخرج خرطيمها من الماء من البحر وتكسر فإذا جاء يوم الأحد ذهبت ولا يرون منها شيء. فتحيلوا وضعوا الشبابيك وضعوا الحفر يوم السبت وتركوها إذا يوم الأحد قالوا ما صدنا إلا يوم الأحد. الواقع أنهم صادوا يوم السبت لما وضعوا الشبابين فمسخهم الله جل وعلا قرده وخنز شبابهم قرده وشيوخهم خنزين إنسان الله العزيز هذا يقع في هذه الأمة إذا تركوا أمر الله جل وعلا وارتكبوه عندا وجهارا وقد جاء في صحيح البخاري أنهم أن رجلا يأتي إليهم فيقولون له في حاجة فرجع إلينا من الغد فكونون عند علم يعني عند جبل فإذا رجع اليهم من الغد إذا هم قد مسخوا والسبب فشو المعازف والخمور عوقبوا بهذا وقال الترمذي حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن حب ابن الحباب أخبرني موسى بن عبيدة أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها ابناء الملوك ابناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها وهذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فذكره ولا نعرف له اصلا وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا ثم روى من حديث صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاء سمحاءكم وأمراءكم وأمركم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري وله غرائب ولا يتابع عليها وهو رجل صالح رجل صالح بنفسه ولكن حديثه طعيفة وهو يفضل غير ذلك نعم وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من طريق مبارك بن حسان عن عمر بن قيس المكي عن عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن قال وأشد من ذلك لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قالوا وإن ذلك لكائن قال وأشد من ذلك ترون المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا وإن ذلك لكائن قال وأشد منه تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف قالوا وإن ذلك لكائن قال وأشد من ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس أولئك القوم وبئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبئس القوم قوم يستحلون المحرمات والشهوات بالشبهات وبئس القوم قوم يمشي المؤمن بين, بين اظهرهم بالتقية والكتمان فهي يعني يخطى بالصحابة والمقصود به الأمة الصحابة كامهم الله جل وعلا بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا هو هم أفضل الناس بعد الأنبياء ورضي الله عنهم ورضوا عنه وكذلك رسوله ولكن يقول إذا تكونوا كذا وكذا يعني من يأتي بعدكم من الأمة ف ولهذا الله يخاطب بني إسرائيل انكم فعلتم فعلتم هو المقصود القدماء الذين كانوا في عهد الأنبياء هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد